وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال ابن عليهم بنيان ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم وَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا